guti وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال I'm from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 İzlediğiniz وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفُورٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُولِ الْعَفْرِ كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ gönlük.